الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين سيدنا مولانا محمد أشرف الخلق وإمام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرحنا لمختصر الشيح خليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وحيث فرغنا من الحديث عن باب الصيام فنتكلم إن شاء الله تعالى عن باب الاعتكاف والاعتكاف عبادة سامية لها مكانتها ولها قدرها في الإسلام وقد ربط الله سبحانه وتعالى بينها وبين عبادة الصيام نظرا لما يحمله هذا الشهر الكريم من جملة من الفضائل والمكرمات ففيه ليلة القدر وفيه عبادة القيام وفيه زكاة الفطر وفيه عبادة الاعتكاف كل تلك كل هذه العبادات تنضم إلى عبادة الصيام ليكون شهر رمضان شهر خير وبركة على كل مسلم ومسلم والاعتكاف أبناءنا الطلاب له تعريف وله حكمه وله حكمه في الفقه وهناك حكم لتشريعه والمصنف رحمه الله كعادته لم يتناول ذلك كله بشيء من التفصيل في متنه إلا أنه ذكر حكم الاعتكاف فقط ويا نحن بعون الله تعالى نطرح عليكم تعريف الاعتكاف وأقسامه وحكمة مشروعيته وشيء مما ورد في فضله فنقول وبالله التوفيق إن الاعتكاف يعرفه أهل اللغة بأنه بمعنى المقام واللتث والاحتباس فيقال عكف المرء على الشيء يعكف ويعكف عكفا وعكوفا بمعنى أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه الوجه وقيل إنه بمعنى أقام عكف بمعنى أقام ويقال للإنسان إذا لازم المسجدة وأقام على العبادة فيه إنه عاكف ومعتكف فالاعتكاف والعقوف هي الإقامة على الشيء أو الإقامة بالمكان ولزوم ذلك يقول المولى عز وجل في سورة البقرة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أما تعريف الاتكاف عند المالكية فنورد لكم هذين التعريفين التعريف الأول أنه لزوم مسجد مباح لقربة ناجزة بصوم نعزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت فعوده للجمعة أو لمعينة الممنوع فيه والتعريف الثاني أنه لزوم مسلم مميز مسجدا مباح بصوم كافاً عن الجماع ومقدماته يوماً وليلة فأكثر للعبادة بنية وواضح من التعريفين أنهما يتناولان أركان الاعتكاف وبعض شروطه والاعتكاف كما هو معلوم ينقسم إلى مسنون وواجب. فالاعتكاف المسنون هو الأصل في الاعتكاف بمعنى أنه لا يجب على الإنسان الاعتكاف إلا إذا أوج أوجب ذلك على نفسه. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله عليه ومثله كلام للإمام ابن رشد العفيد وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه. والاعتكاف المنذور هو الذي ينذره الإنسان أو يقطعه على نفسه حيث يجب ذلك بالنذر إجماعا لعموم الأدلة الوالدة في وجوب النذر أو وجوب الوفاء بالنذر مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه أما عن حكمة مشروعية الاعتكاف فنقول إن الاعتكاف له حكمة مشروعية عامة وله حكمة في مسألة ارتباطه بعبادة الصيام. فمن الحكم العامة على سبيل المثال أن الاعتكاف فيه تقرب إلى الله عز وجل بمجاورة بيته وفيه إعراض عن الدنيا وإقبال على خدمة الله عز وجل طمعا في مغفرته وطلبا لرحمته وما أجمى ما قاله الإمام عطاء مثل المعتكف مثل الذي ألقى نفسه بين يدي الله تعالى يقول لا أبرح حتى يغفر لي كذلك أبناءنا الطلاب فإن الاعتكاف فيهم قطاع عن اشتغال بالخلق وفيه إقبال على الاشتغال بالمولى سبحانه وتعالى وهذا يوجد في نفس الإنسان قربا من ربه عز وجل ويورث محبة فيما بينهما ويورث القلب صفاء ونقاء وتطهيرا من الأمران والذنوب فالاعتكاف من معانيه الخلوة ومن معانيه المجاورة كذلك في الاعتكاف تصفيه للعقل وتشبه بالملائكة الكرام الذين يستغرقون الأوقات في العبادات وحبس للإنسان عن شهوات الدنيا ومالذاتها وكف للسان عما لا ينبغي كل ذلك لو أحسن الإنسان صون الاعتكاف وأحسن الحرص عليه لذلك نجد أبناءنا الطلاب أن الأتكاف لما كان له فضل عظيم ومكانة كبيرة فقد وضع الشارع له من الأحكام ما يحفظ المعتكف من التلفز بالألفاظ السيئة وما يصون اتكافه من التلف ووضع له من الضوابط ما تحرصه من الزلل وتبتعد به عن المعاصي فقد جاء حديث السيدة عليشة رضي الله عنها السنة على المعتكف أن يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه والشرع يحطاب لهذه العبادة بتلك الضوابط والحصول حيث يأمر المعتكف بأن يجتنب حتى الفضائل المأمور بأداءها في سائر ليا حتى لا يقع في حرج أو عنة أو مشقة أو ينشأ عن تلك المخالطه قول لا يرضي الله عز وجل ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المعتكف لأن ينقطع في بيته ساهرا على كلام الله من ذكر وقراءة قرآن ونحو ذلك وصلاة فلا يليق بالمرء أن يسهر على كلام لا يسمين ولا يغني من جوره والمرء إذا كان يخشى على نفسه من تضييع حسناته عند الاعتكاف أحرى به أن يلزم منطقة في المسجد لا يأتيه أحد يشغله فيها عن مناجاة الله عز وجل والوقوف بذبابه والتضرع إليه وأما عن حكمة الارتباط بين الصوم والاعتكاف فنقول فيها إن الصوم والاعتكاف بينهما تشابه واقتباط من حيث كونهما خلوة وانقطاع عن الملذاب الصوم وانقطاع عن شاوتي البطن والفاشة والاعتكاف والتتعاون عن مخالطة الناس والمخالطة يترتب عليها في الكثير من الأحيان المثأسات. أيضا الصوم عبادة بدنية والاعتكاف عبادة بدنية ولذلك اشترط المالكية واشترط غيرهم الصوم للاعتكاف حتى تجتمع العبادتان في وقت واحد ومكان واحد ولذلك أبناء نبض نجد الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى الصوم في الاعتكاف أو تكلم عن الاعتكاف في الآية التي يتحدث فيها عن الصيام ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل به القائلون بشرط الصوم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف إلا صائم بين الاعتكاف وبين الصيام وقد يقول قائل إن هناك من يعتكف في غير الصيام فنقول له لو أخذنا الاعتكاف بالمعنى معنى الذي يعني المكث والمجاورة واللزوم والحبس ونحو ذلك فيجوز للإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت من الأوقات ولو لدقائق أو ساعات يجوز له أن ينوي نية الاعتكاف أما عن حكم الاعتكاف فنقول إن المصنف رحمه الله ذكر في أول كلامه في الباب أن الاعتكاف نافلة وكلامه هذا يفهم منه أن الاعتكاف ليس سنة وهو خلاف ما عليه الجمهور من سنية الاعتكاف الحقيقة أن الإمام مالك روى عنه أقوال تفيد كراهة الاعتكاف أو يفهم منها كراهة الاعتكاف هذه الأقوال قد تثير استشكالات في مذهب المالكي فقد جاء في المدونة أنه ما بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن المسيد ولا أحداث من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن وذلك والله أعلم بشدة الاعتكاف ونقل عنه أيضا ما رأيت صحابيا اعتكف وقال اعتكف صلى الله عليه وسلم حتى قبض وهم أشد الناس يعني الصحابة فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليله سواء كالمصال هي عنه هذا الكلام نقول عن الإمام مالك في المدونة وفي منح الجليل والمالكية لهم توجيه في ذلك وهناك أيضا توجيهات لغير المالكية فمن تلك التوجيهات أن القول بالاستعباب دون السنية وهو ما نقل عن بعض أصحاب مالك لا يبعد كثيرا عن القول بالسنية الذي هو مذهب الجمهور ومنهم بعض المالكية ولعل المسألة مضرها على اختلاف بسيط في تعريف السنة والنافلة والفضيلة وهذه المصطلحات لها تعريفات دقيقة في المذهب وفي غير المذهب أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه وجه كلام الإمام مالكنا بقوله لعله أراد صفة يعني لعله أراد الاعتكاف على الصفة مخصوصة وإلا كلام الإمام المحجر فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة أن نعتك وأيا كان الأمر أو التوجيه في ذلك الكلام فإن الأدلة على مشروعية الاعتكاف هي أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة فقد ومن إجماع الفقهاء فقد دل الكتاب بقوله تعالى ولا تباشرهن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المساجد دل على مشروعية الاعتكاف ودلت السنة من خلال أحاديث عدة على مشروعية الاعتكاف أو سنيته من أشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان والحديث ظاهر الدلالة جدا في مسألة حرص النبي عليه الصلاة والسلام وموظبته على الاعتكاف وبخاصة في شهر رمضان والإجناع حكاه كثير من الفقهاء كالكرتوبي وابن قدامى وابن المنذر. وهنا نشرع في ذكر كلام المصنف رحمه الله حيث تناول في بداية الحديث عن الاعتكاف حكمه وشروط صحته وبعض مبطلاته فقال رحمه الله الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل كمرض أبويه لا جنازة لا جنازتهما معا وكشهادة وإن وجبت ولتؤد بالمسجد أو تنقل عنه وكردة وكمبطل صومه وكسكره ليلا وفي الحاق الكبائر به تأويلان وبعدم وقء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة وإن لحائض ناسية تقدم ذكر حكم الاعتكاف وهنا نتكلم عن شروط صحة الاعتكاف وهي خمسة أشار إليها المصنف في نصه السابق شرط الإسلام هو الشرط الأول وهو شرط معروف في كل العبادات فلا يجب الاعتكاف على غير المسلم وإن وقع منه فلا يصح لأن الاعتكاف عبادة والإسلام شرط في كل التكاليف الشرعية وبخاصة العبادات دعنا من الخلاف في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبون فهذه مسألة أصولية يبحثها الفقهاء في أماكنها من كتب الأصول ومن كتب الفقه فالإسلام يشترطه جميع الفقهاء في كل العبادات قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ الشرط الثاني شرط التمييز فالاعتكاف لا يصح من الصبي الذي لا يميز والمميز هو من إذا خاطبته بشيء من نقائص العقلاء فهمه هو أحسن الجواب عنه ولا نقول في المميز إنه الذي إذا دعي أجاب لأن ذلك يقع من البهيم فالبهيم قد تشير إليه فيجيبك والتمييز شرط له علاقة بالعقل والعقل شرط في جميع التكاليف الشرعية الشرط الثالث مطلق الصوت بمعنى يشترك المالكية في المعتكف أن يكون صائما على المشهور من المدر وقد سبق لنا أن ذكرنا التعريفات وفيها شرط الصوت هذا الشرط الحقيقة هو محل خلاف بين الفقهاء فهناك من قال باشتراطي ومنه المالكية وهناك من قال بعدم اشتراطي والذين قالوا باشتراطي قولهم مبني على أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في رمضان وكل اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان فدل ذلك على اشتراك الصوم بالاعتكاف. كذلك رأوا أن الصوم لما كان مقترنا بالاعتكاف في الآية الآية الواردة عن الاعتكاف واردة في الحديث عن الصوم أخذوا من ذلك أنه لا يبد من أن يكون المعتكف صائم والدليل على شرط الصوم في الاعتكاف قول الله تعالى في الآية 187 وقولوا من صرف البقرة وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسول من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المسجد. الإمام يحيى حدث عن الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا وصيا لقول الله تبارك وتعالى في كتابه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام وشرط الصيام شرط واجب عند المالكية فلا اعتكاف إلا بصيام ومصنف بالغ في اشتراط هذا الشرط للاعتكاف فقال ولو كان نذرا يعني حتى ولو كان الاعتكاف اعتكاف منذور لا يصح إلا بصوم الإمام عبد الملك بن حبيب يقول للرجل أن يعتكف في قضاء رمضان وفي كل صوم واجب عليه فأما من نذر اعتكافا فلا يعتكفون في صوم واجب عليه من رمضان ولا في قضاء ولا في كفارة ونحو ذلك لأنه قد لزمه الصوم للاعتكاف فلا يجزيه من صوم لزمه لغير ذلك كما لو نذر مشيا فلا يجعله في حجة الفريضة يعني لما كان المذهب يشترط الصوم للإعتكاف فلو إن الإنسان نظر أن يعتكف فلا يصلح هذا الاعتكاف في صوم واجب عليه يعني لو إنه نظر مطلق اعتكاف لا يصلح أن يأتي ويعتكف في رمضان ويقول إنني اعتكفته في هذا الصوم لأن رمضان هنا لا يتشع يعني لا يتشع النية فيه لأكثر من شيء لكن لو هو قيد نيته بأن يعتكف في هذا الشهر في شهر رمضان فلا بأس في ذلك لأن أوقعه في صيام الإمام ابن حبيب يشير لمسألة شبيهة بها لو أن الإنسان نظر مشيا فلا يجعلهم في حجة الفريضة يعني إنسان نظر أن يمشي لله عز وجل مئة كيلو أو مئة ميل فلا يأتي ليحج الفريضة ويقول إنها النذر الذي نظرته سيقع في هذه المسجد لأن المسجد هنا لازم بالنسبة له وبالتالي ماذا يلزمه يلزمه أن يؤدي حجرة الفريضة على الكيفية التي يؤديها ماشيا أو راكبا ويلزمه أن يمشي المائة ميل أو المائة كيلو متر التي نذرها لله عز وجل الشرط الرابع شرط المسجد وقد سوق لنا في التعريف أن المسجد شرط في الاعتكاد الملكية الشرط أن يكون في مسجد وليس الأمر عند الملكية في حسب بل إن العلماء متفقون على بل إن العلماء جميعا اتفقوا على اشتراط المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمرو بن لبابة أو ابن لبابة حيث أجازه في كل مكة الإمام ابن رشد ذكر هذا الكلام الإمام القرطبي قال أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد بغض النظر عن مسألة المسجد والتفصيل اللي فيها ففيه تفصيل واسع هل هو مسجد الحي أو مسجد البيت أو المسجد الجامع أو لو الإنسان حدد مكان في بيته واتخذ مسجدا في كلام طويل في هذه المسألة في شرط المسجد وما يلحق بالمسجد وما يستتبعه من المواضع رحبة المسجد، فناء المسجد، سطح المسجد، منارة المسجد وغير ذلك مما فيه تفصيل واسع لم يتعرض به المصنف في هذا الشر، في هذا المختصر الدليل على شراط المسجد الآية السابقة ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد دليل آخر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ما وره يعني كانت اعتكف في المسجد وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه وهو في المسجد فأرج له وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا دلالة واضحة على ان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد والاعتكاف عند المالكية يصف في اي مسجد سواء كان هذا المسجد مسجد جامع اي تقام فيه الجمعة او مسجد لا تقام فيه الجمعة لان في تقسيم للمساجد المساجد الجامعة والمساجد غير الجامعة هذا القيد مرتبط بما اذا لم يكن المعتكف من من لا يجب عليه الجمعة ك العبد والمرء إن كان معتكف من أهل وجوب الجمعة كالحر والذكر والبالغ فإن عليه ألا يعتكف إلا في المسجد الذي فيه الجمعة إذا كانت أيام اعتكافه سيتخلال الجمعة ولو خرج لأداء الجمعة في غير هذا المسجد بطل عتكاف بمعنى إن إذا أرادت المرأة أن تعتكف لا تعتكف إلا في مسجد إذا عرض العبد أن يعتكف لا يعتكف إلا في مسجد المرأة والعبد ليس من أهل وجوب الجمعة لكن إذا كان المعتكف من أهل وجوب الجمعة بكونه رجلاً بالغاً ذكراً عاقلاً إلى حراً إلى غير ذلك فإنه لا يعتكف إلا في المسجد الذي يؤدي فيه الجمعة لو حصل إنه اعتكف في مسجد لا تؤدى فيه الجمعة وأراد الخروج للجمعة في مسجد آخر بطل اعتكف وهذا هو معنى قول المصنف إلا لمن فرضوا الجمعة وبعد أن فرغ المصنف من ذكر تلك الشروط الأربعة أشار إلى مبتلاط الاعتكاف ثم أتى بالشرط الخامس والشرط الخامس هو الشراط ترك الجماع ومقدمات الجماع أما المبتلاط التي ذكرها المصنف فمن أولها مسألة الخروج للجمعة بمعنى أن الإنسان إذا اعتكف في مسجد وكان المسجد مما لا تقع فيه صلاة الجمعة وجب عليه الخروج للجمعة في غير هذا المسجد ويبطل اعتكاف بذلك الخروج وعقب المصنف عليها بعض الحالات التي تبطل اعتكاف الإنسان منها الخروج لتبريد أبويه إذا مرض والد الإنسان أو والدته كلاهما أو مرض أحدهما وجب عليه أن يخرج لعلاجهم ومتابعة حالتهم الصحية ويمكن أن يقيد هذا القيط بما لو لم يكن هناك من أبنائهم لا يتولى ذلك نيابة عن المعتبر إنما لو لم يكن هناك من يتولى ذلك أصبح الأمر عليه لازم هذا الخروج ينشى عنه مطلع الاعتكاف فإن لم يخرج الملكية يقول كلاما طيبا يقول انه اعتكافه ايضا يبطل للعقوق يعني اذا خرج للتمريد بطل اعتكافه ولكن اجر على زين واذا لم يخرج لتمريد والده او والدته المريضة بطل اعتكافه ايضا للعقوق فالمعروف ان مكانة الابوئين كبيرة عند الله سبحانه وتعالى والوصية ببرريمة واردة في كتاب الله وفي سنة واردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وليس هناك أبر من بر المريض منهما فذلك أوجب في الحق مسألة الخروج لجنازة الوالدين أو أحدهما فيها كلام وفيها تفصيل للمالكية المالكية يقولون لو مات والد المعتكف أو ماتت والدته يعني مات واحد منهما يخرج لتشييع الجنازة وجوبا ويبطل اعتكافه لكن لو مات الوالدان منعا فالخروج عليه غيره آجب وإن خرج يبطل اعتكام يعني هنا يفرقون ما بين الحالتين من إن الأب والأم موتوا معنا هنا لا يوجب عليه الخروج أو إن أحدهما هو الذي يموت قبل الآخر هنا يوجب عليه الخروج علة التفرق عند المالكية إن في خروجه لموت أحدهما بر بالحي الآخر مات أبوه فخرج في جنازته كان ذلك برا بأمه أما لو مات الاثنان معا فلا يجب عليه الخروج حيث لا عقوب يعني مفيش حد سينشأ عنه هذا العقوب في هذه الحالة والحقيقة أبناءنا الطلاب أن لي تعليق على هذه التفرقة أقول وبالله التوفيق هذه التفرقة من غرائب المالكية التي يمكن أن تؤخذ عليها كيف يوجبون على المعتكف أن يخرج في جنازة أحد أبويه ولا يجبون عليه ذلك في موتهما معنا وعلى أي أساس بنوا قولهم هذا احنا لو نظرنا إلى تعاليم الإسلام نجد فيها ما يخالف هذا الكلام أو نجد فيها ما يرد على هذا الكلام فنقول الإسلام يوصي المرء ببر والديه بعد موتهما وذلك ببر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم وإذا كان ذلك البر واقعا على الغير فإنه مرض للوالدين بعد موتهم يعني الرجل الذي يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله لم يبق من بر والدي شيء إلا فعلته إلا أنهما قد ماتا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لأن يبر صديقهم وأن يصل الرحم التي كانت لا توصل إلا بهم فذلك بر لهما بعد موتهم لو نظرنا إلى هذه الوصية لوجدنا أنها ترد على هذه التفرقة عند المالكية لأن الإنسان إذا مات أبواه معا يجب عليه أن يخرج بالفعل لجنازتهما لأن ذلك من البر لهما بعد وفاته وأي عقوق الذين قالوا بمسألة إن لا عقوق هنا ولا عقوق هنا أي عقوق أشد من تهمة توجه لدين الإنسان المعتكف لو ترى الجنازة ولدهما لو الإنسان أخذ بهذا الرأي ولم يخرج لجنازة والديه معا اتهم في دينه والتهم بأنه متشدد في الدين ومتنطع فيه تشدد لا يصلح في هذا الموطن أبدا الأحرى بالمعتكف أن يخرج في جنازة الوالدين معا بغض النظر عن مسألة بطلن التكافر أو عدم بطلنها لكون المصيبة في موت الوالدين معا أعم وأشمل من موت أحدهم يعني لو مات الأب المصيبة أخف لو ماتت الأم قد تكون المصيبة أشد لو مات الاثنان معا فالمصيبة أشد وأشد ولذلك يجب على المعتكف أن يراعي هذا الأمر كذلك إذا كنا نتكلم عن مسألك العقوق العقوق الحي وعقوق الميت وبر الصديق ونحو ذلك فنقول إن الإنسان المعتكف لو رفض الخروج لجنادة والديه معا فقد عقى بقية إخواته وأخواته الأحياء اللي هم غير معتكفين وهذه إن لم يرد فيها نص لكن فيها عموم نصو الصلاة الرحم كذلك هناك أمر آخر ينبغي التفطن له الفقهاء في باب الجنائز وحين يأتي الكلام إن شاء الله سنورد بعض من هذا الكلام في باب الجنائز يقول إن الأولى بحمل الميت والصلاة على الميت وترسيله ودفنه ونحو ذلك هم أقرب الناس للمتعف فمن يكون أقرب من الإب المعتكف اللي قاعد في اعتكافه وتارك جنازة أبو أبو جنازة والديه. فالحقيقة أن هذه التفرقة من المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على المالكية وبالتالي فالله تعالى أعلم أنه لا مجال لهذه التفرقة في هذا الموضوع ورمضي مع بيان الحالات التي تقتل الاعتكاف. فنقول ان الاعتكاف يبطل بالخروج لأداء الشهادة حتى لو كانت الشهادة واجب عليه. يعني لو المعتكف تعينت عليه الشهادة وهذه الشهادة سيضيع بسبب تركها حق للغير فإن المعتكف إذا خرج لأداء هذه الشهادة بطل اعتكافه. لأن هنا الإشكالية كلها فين في الخروج. يعني إشكالية البطلان في الخروج. خرج لأنازة خرج لمرض خرج لزيارة خرج لشهادة الإشكالية في البطلاء بالخلص طيب ماذا نصنع هنا أبناءنا الطلاب هل نضيع الحق على صاحبه بسبب الاعتكاف لا المالكية يقولون إما أن يذهب إليه فتنقل عنه الشهادة وتنقل إلى ساحة القضاء وتكون هنا مسألة شهادة على شهادة أو إنه يذهب إليه وتسمع منه الشهادة وتبلغ يعني عملية تبليغ وإخبار أو عملية نقل شهادة عن على شهادة ويقضى بموجة بتلك الشهادة هذا الأمر قد يكون متاحا في بعض البلاد وفي بعض الأزمنة ولكن في بعض الحالات غير متاح غير متاح وبالتالي نقول للمعتكف إن قطعك لعتكاف وخروجك لأداء تلك الشهادة صيانة للحقوق ودفعا للظلم عن المظلوم هو أمر لا بد منه ثم تعود تستأنف الاعتكاف من المبطلات أيضا الردة والردة كما هو معروف تبطل جميع الأعمال قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط النعمل ارتد المعتكف بطل اعتكافه كذلك يبطل الاعتكاف بكل ما يبطل به الصوم من أبطل صومه بشيء من الأشياء المغتلعة المتقدم ذكرها في باب الصيام أبطل اعتكافه هنا الإمام الخرشي يقول كلام طيب يقول إذا أبطل صومه بفطر الغداء أفسد اعتكافه واستأنفه أما لو بطل صومه بما ليس بسببه كأكله ناسيا أو غيره مما عدا الوط ومقدماته كالحيدة أو النفاس أو المرض قضى متصلا سواء كان الصوم ناظرا معينا أو مبهما أو واجبا أو غير ذلك وإن كان في اعتكاف تطوع ففي قضائه وعدم قضائه قولا أما الوط ومقدماته فالعمد والسهو فيما سواء في الإفسار والفرق ما بين الوطء ومقدماته وما بين الأكل والشرب إن الوطء ومقدماته من محضورات الاعتكاف بخلاف الأكل والشرب فليس محضوره هنا فائدة لغوية يترتب عليها فائدة فقهية المصنف رحمه الله يقول وكمبطل صومه قرئت هكذا بالتنوين وقرئت أيضا أو ضبطت بغير التنوين وكمبطل صومه فعلى ضبطها بالتنوين يكون مبتل اسم فاعل منون وفاعله مستتر يعود على المعتكف وصومه مفعوله والمعنى هنا أن المرء تسبب في إبطال الصوم كما لو أكله ولو ضبطت بغير التنوين بقوله وكمبتلي فيكون الضمير عائدا على غير المعتكف فيدخل فيه الحائط والمريض والمفطر ناسيا وبناء على تلك التفرقة اللعوية فرق الإمام الخرشي في حالتين حالة ابطال المعتكف للاعتكاف بنفسه أو بطلانه بغيره كذلك يبطل الاعتكاف من السكر ليلا يعني لو سكر الإنسان ليلا بطل الاعتكاف طبعا السكر بالنهار مبطل للصوم وبالتالي مبطل للاعتكاف لكن السكر بالليل مبطل للاعتكاف وغير مبطل للصوم وحينئذ وجب على المعتكف أن يستأنف اعتكافه من جديد هل تلحق الكبائر بالسكر في الإبطار القذف والغيبة والنميمة والغصب والغصب والسرطة ونحو ذلك من الكبائر لو وقعت من المعتكف هل تلحق بالسكر في الحق أو لا تلحق فيها تأويلان لعلماء المزاد المغاربة فهموا عدم الإبطال والعراقيون فهموا الإبطال ولذلك ذكر المصنف فيها تأويلي الشرط الخامس من شروط الاعتكاف هو ترك الجماع ومقدماته بمعنى اشترطوا للاعتكاف عدم الوطن وعدم التقبيل كذلك اللمس بشهوة أو المباشرة بشهوة حتى ولو كانت للحائل حيث بالغ المصنف بقوله وإن لحائض ناسية أو نائمة لمعنى أن حصول الجماعة أو المباشرة أو القبلة للحائض أو الناسية أو النائمة يضر بصحة اعتكاف الإمام بن يونس يقول لو مساها زوجها أو باشرها وهي حائض فسد اعتكافها كذلك لو وطئها مقرهة أو ناسية لا فرق بين السهو والإكراه استدلالا بعموم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساعد أما المباشرة من غير شهوة حتى ولو كانت في الخائط فلا إشكال فيها لأنها ليست مانعة من صحة الاعتكاف كما صرح بذلك بعض الشراع والاستدلال عليها بحديث السيدة عائشة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله والترجيل ينشأ عنه ملامسة للرجل لزوجته هنا تتم هامة جدا نختم بها هذا الدرس وهي إن المصنف لما بالغ في ذكر مباشرة الحائط هل يفهم من كلامه نجواج اعتكاف الحائط؟ الحقيقة إن الجمهور يشترطون الطهارة للاعتكاف مطلقة سواء كان اعتكاف واجب أو مسنون والمراد بالطهارة في حق المرأة قلوها من الحيض والنفاس الملكية اشترطوا هذا الشرق كذا الشافعية وكذا الحنابلة لكن الحنفية لم يشترطوا إلا في الاعتكاف الواجب فقط أما الاعتكاف المستحب فلم يشترط فيه هذا الشر احنا عندنا معشرة مالكية تقدم في الشروط ان الصوم من شروط الاعتكاف دام الصوم من شروط الاعتكاف فالصوم لا يجب ولا يصح من الحائض والنفساء وعليه فهذه المبالغة التي ذكرها المصنف يمكن ان يستفاد منها فائدتان الفائدة الاولى ان ذلك مفسد لاعتكاف الرجل لو باشر زوجته الحائض الحائد اذا دخلت المسجد لاي حاجة من الحاجات دخلت تعطيه طعام أو تعطيه ملابس أو نحو ذلك فباشرها يفهم منه فايدة أخرى إن حتى لو إن الحائض اعتكفت وجاء زوجها وباشرها أو قبلها أو نحو ذلك فسد اعتكافها بناء على من يقول إنها تعتكف أو يجوز لها أن تعتكف وبذلك أبناءنا الطلاب نقول قد انتهينا بعون الله تعالى وتوفيق من هذا الدرس وفقكم الله تعالى لمن يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته